ما كل من ذكر الهوى صدقه ما ما كل من ذكر الهوى صدقه حتى وإن شارك الهوى صدقه I'll talk more ترون وين ذي كلما ذكرت ليدا والنبيلنا والظاهر فثمن بعطر نوبنا الفواعي فثمن بحبرة خذنا وزلالنا وسعى اللغة وصبابة وجراء تصفح ينادى قولن عالم او لا خي او يشكي الدفاح قمرا تصدي يا يا يا يا حاتفا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 يا طير الحمام صاح صاح في انا قلبي على الحلوين صاح في حبيبي لو كان داري سم صافي ولادا دي انزل What's <laughs> going Thank you.